وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَخَفُّوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاتقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر كانوا وأضل عن ثواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكثمون وترى كثيرا منهم يتارعون في الاسم والعدوان وأكله مستح لبيس ما كانوا يعملون، لو لا ينهأهم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُّوء، لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يا لله مأقوله غلَّت أيديهم غلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوقتان، بل يداه مبسوقتان ينطق كيف يشاء، ولا يزيدك كفر منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانه وكفران، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.